والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيعون جيب اذا متنا وكن ان ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض من موعدنا كتاب وحفي بل كذبوا بالحق لم ماذا هم في امر مريد ان فلن يعوا amma وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ نَبِّ الصِّرَاطِ وَذِكْرِ كُلِّ عَادٍ مُنِيب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تُو وَحَبَ الْعَصِين وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّآئِتُونَ نَضِيد قُلِ ٱللَّهُ بَادِئُ وَٱلْءَاخِرُ إِنَّمَا يُحْيِى ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لَبِثَتْ قَبْلَ انْغَمُ امُ نُوحِ يُؤْوَى وَأَصَابَ السَّمُودُ وَعَادٌ فِي رَعُونَ وَإِخْوَانُ لُ وَأَصْحَابُ الْأَهْكَامِ وَقَوْمُ تُبَعٌ كُلُّهُمْ كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَحَقَّ قَوَاعِدِي ففعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد